سماه المحقق بين قوسين أصول مستنبطة من الكتاب والسنة ويقصد بذلك الحديث عن القواعد الفقهية فيقول الشيخ العلامة السعدي رحمه الله عليه وأخذ الأصليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها الأصوليون المقصود بهم هنا الفقهاء فهذه قواعد فقهية وليست قواعد أصولية واستنبطت من الكتاب والسنة إما استنباطا كما هو ظاهر الكلام باستقراء نصوص الشريعة وتتبع احكامها في كثير من الجزئيات فيجد الفقهاء أن كثيرا من الجزئيات في الشرع يتفق بعضها مع بعض ويشترك بعضها مع بعض في علة حكمها وسبب فينظرون إلى هذا العامل المشترك فيسمونه قاعدة فقهية وهناك قواعد فقهية أخرى مقصود من استنباطها هنا الوقوف على تسميتها نصا في الكتاب والسنة كقولهم لا ضرر ولا ضرار فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لا ضرر ولا ضرار رأى العلماء أن هذا الحديث يشبه أن يكون قاعدة فقهية فقالوا الضرر يزال وهناك قواعد كما قلت سالفا استنبطت بتتبع واستقراء النصوص فيقول الشيخ رحمة الله عليه وهو يبدأ في ذكر هذه القواعد مع التنبيه إلى أن الفرق بين أصول الفقه وقواعده أن أصول الفقه أداة الاستنباط فهي مبدئيا الأدوات التي يستعملها الفقيه لاستخراج الأحكام الشرعية وأما القواعد الفقهية فهي نفسها أحكام فقهية لكن بطريقة مكبرة بطريقة مجملة بطريقة كلية فلا ينظر فيها إلى جزئيات وفروع الأحكام إنما ينظر إلى كلياتها بحيث يندرج تحت كل قاعدة جزئيات كثيرة وفروع كثيرة متشابهة تجتمع في هذه القاعدة هذه القواعد الفقهيه فائدتها تقريب الأحكام لا استنباط الأحكام فهي ليست أدلة هي ليست أدلة لأن كثيرا من هذه القواعد إنما هو غالبي غالبي وليس كليا يعني لا ينطبق على كل الصور التي يصح أن تدخل تحتها إنما يقال هذه قاعدة أي في الغالب ولكل قاعدة استثناء هذه القواعد الفقهية هي عبارة عن جمع شتات عبارة عن جمع شتات الأحكام الشرعية المتوافقة في قاعدة واحدة ليسهل الإحاطة بهذه الجزئيات عن طريق حفظ هذه الكليات بحيث يسهل على طالب العلم أن يجد على الأقل أساسا يبني عليه حكم الشرع ثم يرجع إلى الأصول التي يستنبط منها فهي مقربة فقط لا غير هذه القواعد اجتهد العلماء في وضعها وعلى مر السنوات وتطور المذاهب تطورت هذه القواعد الفقهية وظهرت نماذج كثيرة منها بعبارات مختلفة حتى صارت هذه القواعد تخضع لقانون المذهبية عند الفقهاء فلكل مذهب قواعده التي تخصه استنبطت من فقهه وفروعه هو وأول من نص على شيء من هذه القواعد هم فقهاء الشافعيه نصوا عليها صراحة وكتبوا فيها ومن شاء أن يعرف تاريخ بزور وظهور هذه القواعد فلينظر إلى مقدمة السيطري في كتابه الأشباه والنظائر, الأشباه والنظائر الشافعية جمع هذه القواعد الفقهية التي ستأتي وغيرها كثير في خمسة قواعد عليها مدار الفقه كله القاعدة الأولى أن الضرر يزال والقاعدة الثانية أن العادة محكمة والقاعدة الثالثة أن المشقة تجلب التيسير والقاعدة الرابعة أن الشك لا يرفع اليقين الشك لا يرفع اليقين والقاعدة الخامسة أن الأمور بمقصدها وقد نظمها بعضهم فقال خمس مقررة قواعد مذهبي للشافعي فكن بها خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرة. والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجور مع التنبيه إلى فرق لطيف بين مصطلحين متقاربين الأول هو القاعدة الفقهية والثاني هو الضابط الفقهي وكلاهما شيء واحد لكن الفرق بينهما طفيف ومهم أن القاعدة تكون شاملة لأبواب الفقه كلها وأما الضابط فهي عبارة عن كلية أو شبه قاعدة تخص بابا من أبواب الفقه فقط كان يقول مثلا القول قول الولي الذي يكون واليا على مال الوثين فيصدق لأنه مؤتمن وكذلك الأصل في الماء الطهارة له علاقة بباب المياه فقط وأما القواعد فهي أشمل وهي التي سيذكرها الشيخ هنا قال رحمة الله عليه فمنها اليقين لا يزول بالشك أي أن الشك إذا تعارض مع اليقين فإنك تبطل وتسقط الشك وتعمل على اليقين قال أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا لابد لأنها أحد القواعد الخمس الفقهية الكبرى فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن وقد احتج ولا يزال العلماء يحتجون لهذه القواعد احتجوا لهذه القاعدة بأمور كثيرة من أشهر ما احتج به لهذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما ومثال ذلك من التطبيقات العملية أن يكون عندك يقين أنك توضأت فيطرا عليك شك أن يكون وضوءك قد, وضوءك قد انتقد فما الحل في هذه الحالة أن تعمل باليقين أنك متوضئ وتطرح الشك الذي أدخل عليك وسوسة في صدور ناقض للوضوء منك وكذلك في الطواف في الحج يتردد الطائف بين أن يكون طاف ثلاثا أو أبعا فيقول أنا طفت ثلاثا ويلغي, ويلغي الوسوسة والشك في الرابعة كذلك في, في غيرها كل مرة يجد الإنسان نفسه مترددا بين يقين حاصل عنده وبين شك طارئ فيسقط الشك ويعمل باليقين قال رحمة الله عليه وقال العلماء الأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه فالأصل في كل مخلوقات الله تبارك وتعالى أنها طاهرة إلا أن يأتينا الدليل الصحيح الصريح أنها نجس, أنها نجس وكنا وكلنا يعرف أن النجاسة والطهارة أحكام اعتبارية ليست شيئا ملموسا يعرف ببعض الأجهزة أو بالنظر بالعين أو باللمس هو شيء شرعي اعتباري حكمي لا يمكن معرفة نجاسة شيء إلا بالتنصيص عليه من الكتاب والسنه وهاتان القاعدتان الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء البباحة كلاهما ناتج عن آية واحدة يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم فقال علماء الله يمتند بقوله لكم وهذا يدل على أن الأصل فيما يخلقه الله تبارك وتعالى أن له لنا وإذا كان لنا فإنه طاهر لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يمتن على عباده بنجس فقال الأصل في الأشياء الطهاره وكل طاهر مباح فصار الأصل في الأشياء الإباحة أي يباح استعمالها على الوجه الذي شرع الاستفادة منه إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه وهذا أمر مفروغ منه مع التنبيه إلى أنه إذا ثبت أن شيئا ما حرام استعماله فلا يدل هذا بطريق اللزوم أنه نجس فليس كل حرام نجس والعكس صحيح كل ما ثبت عندنا من الشرع أنه نجس فهو حرام استعماله للحاجات الشخصية فيجوز استعماله لحاجات غيرنا كحاجات الحيوانات كاطعام الكلاب لحم الخنزير لمن يصطاده في الغابات مثلا ثم قال والأصل براءه الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فالأصل أنه إن اتهم أحد الناس غيره بأمن له عليه حقا ماليا مثلا ورفع الأمر إلى القضاء ولم يكن له عنده دليل فالأصل براءته. فليس عليه شيء إلا أن يأتي بالدليل ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام على المدعي البين قال البينة على المدعي وهذا متماش مع هذه القاعدة أن الأصل براءة الدمم فليس على أحد شيء ما لا من حقوق الله ولا حقوق الخلق إلا بالدليل البينة على, على من الدعا واليمين على من أنكر أي من أنكر يكفيه الأصل عنده ويقول جانب أي جانبه باليمين فقط قال رحمة الله عليه والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم بالحقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء أي أنه إن لزمك شيء من شرع الله تبارك وتعالى كأن يؤدن الظهر مثلا وعندك متسع من الوقت قبل أن يخرج وقته فذمتك مشتغلة بهذا الواجب لا تخرج عنه إلا بأن تؤديه فالأصل بقاء ما به الذمم كأن تشتغل ذمتك بوجوب صلاة الظهر هذه من حقوق الله أو حقوق العباد مثلا يكون لغيرك عليك دين فذمتك تكون مشغولة بدين غيرك عليك لا تخرج من اسمه إلا أن ترده له وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألت عن امها في الحج هذا حديث مشهور قال أرأيت إن كان على أمك دين فكانت ردته قالت نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام فحق الله أحق بي بالقضاء ثم قال رحمة الله عليه ومنها أن المشقة تجلب التيسير وهذه قاعدة ذكرتها قبل قليل قاعدة شافعية قاعدة شافعية وعليها قول العلماء وبنوا على هذه جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها لأن الله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد رفع الله تبارك وتعالى عن الأمة المشقة ومنها قولهم لا واجب مع العجز وهذا أيضا يوافق القاعدة ولا محرم مع الضرورة هناك قواعد سيكررها الشيخ رحمة الله عليه بصيغ مختلفة ومردها إلى حقيقة واحدة فيقول مثلا هنا لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة هذه مستمدة متفرعة عن القاعدة الكبرى اللي هي المشقة تجلب التيسير فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة لأن الضرورات تبيح المحرمات الضرورات تبيح المحرمات كما قال الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذه مسألة لا تحتاج عند التطبيق إلى فتاوى العلماء ينظر كل امرئ منا إلى قدرته فيبذل وسعه فما لم يستطعه يدعه ويتركه لأن الله تبارك وتعالى جعل التيسيرة متى كانت المشقة قال وإن قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وأمثلتها كثيرة وهذه يشير إليها العلماء بقولهم ما لا يدرك كله لا يترك دلّه أي ما لا يمكن أن تفعل كله جميع أجزائه فلا يجوز لك أن تترك غالب ما تستطيع فعله منه فمثلا أحدنا يريد أن يتوضأ ويكون يده اليسرى أو تكون يده اليسرى فيها جرح مثلا عفان الله إياكم وعليه ضمادة مثلا طبية فيقول هل أتوضأ وأمسح أو لا أتوضأ لأن يدي فيها جرح الجواب أنه يتوضأ للأعضاء كلها أعضاء الوضوء ويترك هذا اليد لا يغسله بطبيعة الحال ولا يمسح عليه وكذلك محتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم فإن الله تبارك وتعالى حكيم لا يحرم الشيء الذي نحتاجه دائما بل لا يحرم إلا ما يضرنا في فيما يضر التحريم والاصل فيما ينفع وهو كثير الإباحة فغالب ما خلقه الله لنا مباح وكل ما محتاجه في حياتنا من طعام ومشرب ونباس غالبه جائز استعماله حلال علينا إلا منص الشرع على تحريمه لوجود ضرر شرعي فيه إما أن يكون ملموسا أو أن لا يكون ملموسا فإن الله أحكم الحاكمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهنا قاعدة يقولها العلماء يقولون إنما يحتاجه الناس كثيرا يخلقه الله كثيرا ويكون ثمنه قليلا بل احيانا لا يكون له ثمن كالماء والهواء فنحتاجه كثيرا فخلقه الله كثيرا وتقريبا لا ثمن له بخلاف ما لا نحتاجه ولا تقف حياتنا واستمرارها عليه فإن الله يخلقه قليلا ويكون ثمنه عاليا ولذلك مثال وجود الذهب والفضة وغير ذلك مما يقل احتياج الناس إليه قال والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد كشرب الخمر وأكل لحم الميتة ولحم الخنزير والتداوي بالمحرمات فلا إثم عليه فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة المحظورات الراتبة أي المستمرة دائما كأكل لحم الخنزير ولحم الميتة مثلا والمحظورات العارضة التي تحرم في وقت دون وقت كتحريم شرب الماء في يوم رمضان فهذه محظور عارض أي عارض في يوم الصيام فقط فيجوز تعاطي هذه المحرمات والممنوعات إذا ثبتت الضروره والضرورة تقدر بقدرها أي أن الإنسان إذا وقع في ضرورة لجأ إلى فعل الحرام أو أكله فإن زالت الضرورة عاد حكم الحرمة إلى ذلك الفعل أو ذلك الشيء والشافعي رحمة الله عليه عنده قاعدة في هذا يقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق أي إذا ضاق عليك الأمر واضطررت فلا عليك فإذا توسع عليك الأمر وزالت الضرورة عاد الأمر إلى التضييق بعد ذلك وعاد إلى أصله قال تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها كما قلنا كأكل لحم الميتة وشرب الخمر ولبس الحرير إذا كان في جسد الإنسان جرب مثلا أو حكة فيستقيم ويحسن أن يلبس الحرير لكي يخفف عنه ذلك الحكة ومنها أن الأمور بمقاصدها وهذا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل امرئ ما نوى هذا الجزء الثاني من حديث إنما الأعمال بالنيات هو الذي يتعلق بهذه المسألة لكل امرئ ما نوى لأن الشرع والفقهاء تبعوا له يعاملون المكلفة على حسب قصده وعلى حسب نيته فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات في العبادات كالصيام مثلا كالوضوء مثلا فأحدنا يتوضأ للنوم إنما يتوضأ للنوم ثم يظهر له مثلا أن يقوم فيصل ركعتين الجواب لا يجوز له لأنه إنما نوى وضوء النوم لا وضوء الصلاة وأما في المعاملات فالامور كثيرة كالطلاق مثلا الفاض الطلاق الفاض العتق الفاض الايمان والنذور قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل انه يصدر من بعض الناس تصرف يكون في ظاهره شرعيا لكن النية تفسده فالعبرة من نيته وهذه هي صورة الحيل التي يحتال بها الناس على دين الله تبارك وتعالى كحيلة التيس المستعار وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من التيس المستعار وهو الذي يزوج المرأة المطلقة ثلاثا لتحل للزوج الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وكذلك أمور أخرى في غير هذا كالعينة مثلا فإن العينة ربا وفيها نوع تحايل وصورتها أن يحتاج الرجل إلى مال يريد أن يستسلفه فإذا استسلف المال هكذا ثم رده بزيادة تكون ربا واضحة لكنه ماذا يفعل يأتي إلى مثلا إلى بائع ثلاجات مبردات فيقول له أريد هذه ألباء الثلاجة يقول له بكم يقول لها ثمنها أربعة آلاف درهم الرجل هذا الذي يريد أن يستسلف صاحبنا يريد ثلاثة آلاف درهم يحتاجها فيقول له كم ثمن الثلاجه يقول أربعة آلاف يقول قد أخذتها منك وأنت قد اسلفتني الآن أربعة آلاف درهم هي دين علي ثم يقول له طيب فما قولك تشتري مني, مني هذه الثلاجة التي اشتريتها منك بثلاثة آلاف درهم فيقول البائع الأول نعم أخذتها منك بثلاثة آلاف درهم فيكون قد أخذ هذا المشتري الأول ثلاثة آلاف وهي التي يطلبها احتال لأخذها فإذا أراد أن يردها ردها أربعة آلاف درهم لأنها دين الثلاجة التي اشتراها ثم باعها والفرق بينهما ألف درهم هي تلك الربا المحرمة قال ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم إذا وجدت نفسك أمام مصلحتين وجدت نفسك مخيرا بين مصلحتين إما أن تفعل هذه المصلحة أو أن تفعل هذه المصلحة حاولت الجمع بينهما فما استطعت وجدت نفسك مضطرا لأخذ إحداهما وطرح الأخرى فتقدم أعلى المصلحتين على الأخرى مثال ذلك أن تكون الزوجة أحيانا طرفا في نزاع بين الزوج وأبيها فزوجها يأمرها مثلا بشيء وأبوها يأمرها بشيء إن حاول الإصلاح بين الزوج والأب حاول الناس أن يتدخنوا ما استطاعوا من حكم الشرعي نتحدث عن الحكم الشرعي الذي يكون هنا كالكي آخر العلاج الكي تقدم مصلحة طاعة الزوج على مصلحة طاعة والدها ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاح ويضربون لهذا مثالا عروفا وهو مسألة التترس عند الحرب بالمسلمين جيش مسلم يقاتل جيشا كافرا يأخذ هذا الجيش الكافر بعض المسلمين يجعلهم دروعا بشريه فيرى القائد أو الأمير أنه لا قبل لهم بهزم هذا الجيش إلا بقتل هؤلاء المسلمين مع هذا الجيش فإنهم لو تركوا الأمر على حاله لنهزم الجيش الكبير الجيش المسلمين فيقولون يجوز ضرب الكفار وإن تلفت فيها وزهقت فيها أرواح المسلمين الذين تترص بهم العدو لأنها مفسده أصغر من المفسده التي قد تلحق بجيش المسلمين فتنتهك بعد ذلك أعراض أكثر من إسالة دم أولئك الدروع البشرية قال وها على هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. مثال ذلك الدخول إلى البرلمان الدخول إلى البرلمان في أصله جائز لكن الذي يجعله محرما هو ما يتداول فيه لو كان البرلمان فقط اجتماعا لنواب الأمة يوصلون شكاوى الناس إلى من يقومون بأمرهم ويذكرون لهم حاجاتهم ويتدارسون أمور مصالحهم فهذا لا بأس فيه لكن حينما يزاد فيه التشريع ومقارنة الشريعة الإسلامية وتعويضها بالقوانين الوضعية في هذه الحال لا يجوز والجلوس هناك إقرار ولذلك كانت النفسدة في الدخول إلى البرلمان أعظم من المصلحة التي يتواهم كثير من الناس أنهم سيحققوها لا حتى لو تساوت المفسد مع المصلحة، فتقدم يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. فالقصد في الدخول إلى البرلمان في مجلسها كذا يجتمع فيه النواب والأمة. يتدارسون فيه مصالح الناس وكيف يسيرون حياتهم لمصلحتهم بعيدا عن التدخل في حكم الله تبارك وتعالى إنما دائرتهم التي يحمون فيه أو يتدارسون الأمور فيها دائرة المصالح المرسلة للبحث في تحقيق مصالح الناس ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها أنا أقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى اعتذر لأنني حضورا في درس سأؤديه في بعض المجالس الآن سأخرج من البيت فاعتذر كثيرا إلى الإخوة الأفاضل فموعدنا غدا إن شاء الله تعالى مع درس مصطلح الحديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته